باب خير الجيران باب رقم 54 في الصف الأدب مفرد حديث رقم 84 عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره هذا الحديث يبين خير الأصحاب عند الله عز وجل منزلة وثوابه، وهو أكثرهما نفعا لصاحبه يعني لو تصاحب رجلان أكثرهما نفعا لصاحبه هذا هو خير الأصحاب عند الله عز وجل ومن الممكن أن يفضله الآخر يعني الصاحب الثاني يفضله بفضائل كثيرة ولكن هذا يسبقه بالأجر والفضل عند الله سبحانه وتعالى وهو خيرهما عند الله كذلك الجار خير الجيران عند الله خيرهم لجاره وإن كان الجار الآخر يفضله بفضائل كثيرة وبمفهوم هذا الحديث أن شرهم عند الله منزله شرهم لصاحبه أو جاره شر الجيران عند الله أو شر الأصحاب عند الله شرهم لجاره ولكن قضية الصديق او الصاحب قل لها ان تجد صاحبا صادق الود قل ان تجد صاحبا صادقا الود لا سيما في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الامور وضع فيه كثير من المعاني معاني الصداقة ومعاني المحبة والاخاء ولذلك الإمام علي رضي الله عنه وارضاه كان تمثل بيتين من الشعر هما في منتهى القوة ليبين حال الصديق مع صديقه وأنه لابد أن يكون صادق الود صادق العهد يقول صديقك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك الصديق الحق هو الذي يظهر وقت الضيق وقت الشدة يخاف عليك أكثر من خوفه على نفسه وهذه الصداقة لا تأتي إلا عن طريق الإيمان فالإيمان هو الذي يحمل صاحبه على كل خلق جميل ويحمله أيضا أحمله أيضا على محاسن الأخلاق والتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. انظر إلى صداقة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل معه وكيف كان يزكيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعا هذا قصص الأخبار فيه كثيرة يبين صدق الصديق مع صديقه وكذلك صدق الجاري مع جاره لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه فالجار أنت تحب له ما تحبه لنفسك وقلنا ان هذه المعاني ضاعت بسبب ضياع الإيمان أسأل الله العفو العفي هذا الحديث أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس هنا لفته خير الناس أنفعهم للناس بعض الناس تراه يتمنى أن يكون خادما لكل البشر وينفع كل الناس انطلاقا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس ومن قوله أيضا صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه تنفعه بفائدة تنفعه بمصلحة ما تستطيع أن تخدمه ببدنك تستطيع أن تخدمه بمالك تبذل قصار جهدك في خدمته وفي خدمة الناس ومعلوم إن الذي يسعى في خدمة الناس أفضل من الذي يغلق على نفسه بابه كذلك الانسان الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وإن كان في كل خير ولكن لو خالط الناس وصبر على أذاهم هذا أولى من الذي يجلس في بيته هذا أولى طبعا هذا الحديث فيه حسن على القيام بواجب الجار واكثار فعل الخير والتسابق إليه وأيضا فيه حفز على معرفة النصوص المتعلقة بالجار لما؟ ليظفر الإنسان بالصدق إلى الله تبارك وتعالى أصل في المؤمن أنه يتسابق وتنافس في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فكل من علم بابا من أبواب الخير ينبغي عليه أن يلجه وأن يكون له سهما فيه أي باب من أبواب الخير وتستطيع أن تدخل هذا الباب ففعل ولا تحرم نفسك من هذه الأجور أي باب لذلك لما سمع عبد الله بن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فكتب له قراط من صلى على جنازة كتب له قيراط، ومن صلى عليها وتابعها كتب له قيراته والقراطان مثل الجبلين العظيمين فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي الجنازة فقط وما كان يتبعها فلما سمع بهذا الحديث قال كم ضيعنا من قراريط؟ ولذلك الإنسان لابد كما قلت أن يكون فاطنا ذكيا في تحصيل الأجور والتسابق والتنافس في الخيرات وإذا استطعت أن يسبقك إلى الله أحد فافعل يعني أنت إذا استطعت أن تكون أنت من السابقين دوما افعل ولا تحرم نفسك من الأجر في كل باب في كل باب من الأبواب باب رقم خمسة وخمسين باب الجار الصالح عن نافع ابن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني هذا الحديث فيه اهتمام من هذه الشريعة بما يسعد المرء ويخبره عما يشقيه او يتعسه فيجتنب طبعا ما يشقيه ويفعل ما يسعده كلما كان الإنسان خال البال كلما استطاع أن يأتي بالعبادة على أكمل وجهه لو أن, إنسان لو أن الإنسان أو إنسانا مهموما مغموما فإنه لا يستطيع أن يأتي بالعبادة على أكمل وجهها بخلاف لخال البال ليس عند هموم عنده مشاكل وما ذلك ترى يعبد الله تبارك وتعالى كما أمر هنا من سعادة المرء من هنا تبعضية يعني من بعض سعادة المرء المسكن الواسع ليه المسكن الواسع أخواننا المسكن الواسع بيدي يعني للنفس اطمئنان ممكن يجي لك أضيات. ممكن يكون فيه ذكور وأي تستطيع أن تفصل بينهما مثلا ممكن يكون هذا المكان الواسع فيه كما يقال شمس وهوى وما شابه ذلك لا تضر الإنسان بخلاف المسكن الضيق تجد أن الدنيا تضيق بك تشعر أنك تجلس بين أربع جدران والدنيا تضيق بك وطبعا المسكن الضيق يتسع بطاعة الله عز وجل المسكن الضيق يتسع بطاعة الله تبارك وتعالى عز وجل سبحانه وتعالى والمسكن الواسع يضيق بمعصية الله من الممكن أن يكون ناس في قصور ولكنهم يعيشون في شؤمن وفي شقاء وفي ضنك لأن الله عز وجل يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة أو من الممكن أن يبتلى بشيء ما بمرض لا يستمتع بهذا المسكن الواسع الفسيح لا يستمتع أو يبتلى بولد عاق مثلا أو يبتلى بزوجة سوء أو سيئة أو المرأة تبتلى برجل سوء فيضيق هذا المسكن الواسع ويتمنى حينها المرء أن يعيش ولو في قبر يعني يدخل قبر ويعيش فيه أفضل عنده من هذا المسكن الواسع مع فقد السعادة واستعادته الحقيقية هي في طاعة الله عز وجل طبعا المسكن الواسع كما قلت يعني من الممكن الإنسان لا تكشف عورته فيه أماكن بعيدة متفرقة فالضيف ممكن يكون في مكان وأهل البيت في مكان بخلاف الضيق والجار الصالح ليه الجار الصالح من سعادة المرء طبعا لأنه يعين على فعل الطاعات يعين على الأمر المعروف النهي عن المنكر وهذا طبعا يعني نستمده من قوله سبحانه وتعالى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر بخلاف الجار السيء أنت تأمر معروف النهى عن المنكر ينهرك أو من الممكن أن يصد عنك يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى من الممكن أن يشغلك بمشاكله شؤونه ولذلك برضو من شؤم الجار من الممكن هو يصنع بعض الأشياء في بيته ويذيك بها يذيك أي شيء ممكن غناء مثلا بصوت مرتفع وموسيقى يؤذيك بهذا الغناء وهذه الموسيقى هذا الجر مشؤوم أنت يلزموك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولذلك لابد الإنسان فيما أرى أن يكون لحشمة مع الجيران إيه الحشمة؟ يعني المقصود ان أنت تكون في خدمة الناس بمعنى ان فرح جارك فأول المهنئين أنت طبعا في غير معصية في غير معصية الله تبارك وتعالى وإن حزن تكون أنت أول من يقف بجواره وإن مرض تكون أنت أول من تعوده تبادر بفعل الخيرات وخلي بالك الإنسان أسير الإحسان كما تعلمون أنت تحسن إلى المرء ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى تأثيره بلسانك الطيب تأثيره بأفعالك فأي إنسان في الدنيا إخوانا يعني لا تحجر وسعن وتقول ان هذا عاصي وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه عمله وهذه قضية في منتهى الخطورة لأن من الممكن أن تبتلى بأشد مما بتولي به فلذلك أنت لا تظنن بنفسك خيرا من الممكن أن ترى رجلا مقيما على الذنب بل على الكبائش وانت لا تفعل مثل هذه الكبائش صدرك يغار عليه بمعنى صدرك يدخل في غل من هذا الرجل من صاحب كبيرة مثلا تمر الأيام وتدور ومن الممكن أن تنقلب الموازين أن تبتلى بمثل مبتولية به فإذا أظهرت الشماتة في أخيك قد يعافيه الله ويبتليك أن بنفس الذي أنت شمت فيه بنفس الداء لذلك بعض السلف كان يقول لو رأيت رجلا يرضع عنزة ولا عنزة عنزة بالتسكين ولا عنزة بالفتح طب لو نها عنزة إلى أين الأصل يا الأصل صغير هذا الروح إحنا ما عنزة اللي هي أنثى المعز إذا رأيت رجلا يرضى عن ذا منه خشيت أن أبتلى بمثل ما ابتلي به شفت يعني تحريه أنه لا يشمت في أحد من المسلمين أو في غير المسلمين وأنا أرى فيما أرى أنه ليس هناك أسعد ممن يعيش سليم الصدر لكل الناس يتمنى هداية الكافر يفرح ويحب أخيه المسلم تراه يريد أن يكون سبباً في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ده أسعد الناس لي لأنه يعيش تريم الصبر ولذلك في قصة الرجل الذي دخل على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ثلاثة أيام. سيخرج عليكم رجل من أهل الجنة. فيدخل الرجل ها؟ ما أوضوحه يقطر منه ويمسك حذاء بشماله. ثلاثة أيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيتبعه عبد الله بن أمرو. أنت عارف في آخرها قال. إني أبيت وليس في صدري غلا لأحد من المسلمين أو لا أجد في صدري غشا لأحدا لأحد من المسلمين فعبد الله عمر بن عسى يقول هذه التي استطعت وما نستطيع شوف يعني تخيل هذا الرجل قليل العمل من الممكن أنت تستقل هذا العمل وتقول يعني بكيف سبقنا إلى الجنة شوف عمل قليل جدا هو قليل ولكن أجر عند الله عظيم ولذلك كان جزاؤه ها؟ أنه كان من أهل الجنة تخيل أنت كده لما تبيته وليس في صدرك غلا لأحد ولا غشا لأحد من المسلمين تخيل كيف يكون حالك فسلامة الصدر دي مسألة في منتهى الأهمية لأن غار الصدور بسبب لا يسيما القضايا والمشاكل المعروفة التي تعرفوها للأسف الشديد تجد ان فيه غل وحقد دفين للأسف الشديد بين أبناء الفصيل الواحد ليه الاختلاف فيما بينهم وإحنا لو كنا تربينا, تربينا على فقه الخلاف وعلمنا أن الخلاف طالما أنه في اجدهاد يفع جميع الأمة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه وأقول وأكرر ودائما ما حيث أكرر أن العلم هو النور الذي يكشف عن هذه الحقائق وأن الجهل ظلمة وأتحدى أي إنسان على وجه الأرض أن يقول خلاف هذا الكلام العلم هو الذي يعصم صاحبه بعد الله تبارك وتعالى من الانخراط في من فيه الناس بخلاف الجهل ترى الإنسان جهلا وتراه يرطرط بالكلام بالليل والنهار يتكلم كلاما كثيرا ولا يفقه ما يقول لا يفقه ولا يعي ما يقول ويريد أن يشفي غليله فقط ويمتلئ قلبه حقدا وحسدا وغلا على الإسلام والمسلمين نعوذ بالله من ذلك وهذا داء دفين داء هذا من أعظم الأمراض التي تصيب القلوب نسأل الله العفو العافية لذلك أنت إن كان جارك رجل صالح سيعينك على طاعة الله تبارك وتعالى وإن كان غير ذلك ستنشغل دائما باموره التي نهى الله تبارك وتعالى عنها والمركب الحنيع مركب اللي دبة الحسنة الهملاجة تكون لها قوة كلها تستطيع أن تسير في موطن ستير وتسعفك والسيارة دلوقتي في زمنا أصبحت إيه للأسف أصبحت من الضروريات الآن أصبحت من الضروريات عندنا هنا أرى أن السيارات أكثر من الناس الآن يعني طبعا لأن ضعب التقصيد ومشابه ذلك تجد ولكن برضو استعادة مش في كده الأصل أن استعادة في المركب الهنيئ نعيين على طاعة الله تبارك وتعالى كثيرا ما كان الإنسان يمشي في الطريق وبعض الشباب يركب السيارات ومشغل أغاني بأعلى صوت بل يضع قدمه في شباك السيارة على الباب كده مبسوط أو بنفسه فأقول سبحان الملك لو استغل هذه الدابة في طاعة الله تبارك وتعالى هم لا يشكرون هذه النعمة التي أصداها الله تبارك وتعالى عليهم ولذلك ورد في بعض دوايات إن, إن, إن كان الشؤم في بيكون في إيه؟ في الدابة أيضا الشؤم من الممكن إن يكون في الدابة تتعرقل به دوما الصيارة كويش يفرع البنزين يخلص فجأة يحصل حاجة في أي حاجة في السيارة هذا من الشؤم تبدي دابة إيه دابة في رواية لهذا الحديث أربعة من السعادة أربعة من السعادة المرأة الصالحة والسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء اربع من السعالة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني واربع من الشقاء الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق شوف ذا اشيء يعني اربع من السعالة المرأة الصالحة المرأة الصالحة التي تعين على نوائب الدهر المرأة الصالحة التي يعني دائما تبتغي رضا الله تبارك وتعالى في رضا زوجها يا سلام أما كنا نسمع كده زمان عن النساء الصالحات وهي تقول لزوجها كل يا سيدي كل يا سيدي والله ما نضج هذا الطعام إلا بالتسليح مش كل طفحته ها كل طفحته الله أنه أنه سؤال خرجنا عن شعوري والله فعلا خرجت عن شعوري وما كنت عارف نقول ليه ان امرأة كانت تسأل ان رجل كان في مشكلة بينه وبين زوجته فكان يضربها فالمهم ان اهلها اذا ما تلعبطوها ما تضعوا على وصل امانة على ضياد وقرأوا بينه وبينه الفتحة ان ما عادش جاي ابنها طبعا القادري بيدعى مش حاجة اسمها قراءات فتحة بينه وبينهم فالمهم المرأة تقول لي ان البنت لما رأت ان الزوج ممسوك بشيء الوصل ده على بياض بدأت هي اللي تضربه بدأت هي التي تضرب زوجها وهو ما أدري يعني أين ذهبت شخصيته يقول أنا خايف ربنا فيها عشان الفتحة اللي أريتها بينه, بينه وبين أهلها فقلت لها هو مش خايف من هو مش خايف أصلاً من من الله تبارك وتعالى هو خائف منها هي شيء ايه بص الرجل لو رجل يعني الرجل لو رجل ما يضر أي شيء في الدنيا كلها مين اللي خسران في الآخر اصلي رجل لو تسجن اسمه راجل راحت نفى اسمه راجل هيفن هي الخسرانة لأن حقوق الزوج آكد من حقوق الزوجة صح غلط لو كنت امرا أحدا أن يسجدوا لغير الله لأمرت المرأتا أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها والمرأة التي ذهبت من قال أذا تبعلن أنت قالت نعم قالت قال صلى الله عليه وسلم لها كيف أنت له قالت ما ألوه إلا ما عجزت عنه ما ألوه يعني ما أقصر في خدمته إلا ما عجزت عنه لأن الإنسان طاقة ممكن أن تمرض أو ما شابه ذلك فلا تصطيع أن تقوم بواجبه فقال انظري أين أنت منه إنما هو جنتك ونارك الزوج جنة المرأة أو مرها؟ بس مين الزوج ده يا الصالح لسه كل زوج يستحق أن يعيش أصلا يعني في زوج لا يستحق العيش من الممكن أن زوجته تكون يعني متزللة له كما قلنا قبل ذلك مرارا وهو لا يستحق أن يعيش لا يستحق فقلت المرأة طبعا هو يعني هذا ليس برجل مهما أخذ العهود والموثيق لا يرضى أي إنسان في الدنيا عنده كرامه ولا عنده نخوة ولا يكون حر أن تضريبه زوجته ده لو بسط الوحدة بسطت لجزها بسطة مش عجبات ممكن يدفنها لأنه حر الحر لا يرضى بالذول أبدا مع أي حد لا يرضى بالذول لأبدا والمرأة الصالحات تحسن التباعل إلى زوجها برضو الصالح لأنه طبعا في بعض النساء بيعيشوا شوية دروشة دروشة. إيه بقى زوجها لا يصلي ومثلا يخش دراب رجل دراب يخش يشخط ينطر ظن الرجولة وأنه رجل بشنبات أنه يؤذي المرأة في دخوله وخروجه وهي من ذلك تزلي نفسها له وتقول له لا أذوق غمضا حتى ترضى أو لا ده دهطل ده لا أذوق غمضا حتى ترضى للرجل الصالح الذي يراعي حقوق زوجته الذي يتق الله تبارك وتعالى فيها والعكس بالعكس طبعا يعني الرجل لو رأى زوجته زوجة صالحة تؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليها وتحسن التباع له للأصل أنه هو يتعاون معها على ذلك وليس هناك ما يمنع أبدا أنه يقوم بخدمتها ليس ما يمنع أهو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الحديث أنه كان في خدمة أهله في خدمة أهله شوف النبي صلى الله عليه وسلم قائد, قائد هذه البشرية إمام المسلمين شوف رسول رب العالمين حبيب رب العالمين خليل رب العالمين ومع ذلك كان في خدمة أهله كما ذكرنا قبل ذلك ماذا كان أصنع صلى الله عليه وسلم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشوف كنا بنسمع كل يا سيدي والله ما نضج هذا الطعام إلا بالتسبيح كانت دي زوجة أحمد بن أبي الحواري رحمه الله شوف المرأة احنا عاوزين بقى نرجع مثل هذه المعاني في البيوت تيجي تكلم النساء تقول لك هو ما يستأهلش إن أنا أقول له كل يا سيدى لعلك بإحسانك إليه الله تبارك وتعالى يلين قلبه لك أما إن أحسنت إليه وأساء وتكرر هذا الأمر اضربي بكلامه عرض الحق اطعدها اطعتها ليس عليك شيء شرعا زي برضو بعض الناس تراه عاق عاق بالله لزوجته طبعا عقوك معروف عقوك الزوجة يعني مش نهم اسمعش كلامها لا يعني عاق إنه هو مقصر في واج الواجبات المتحتمة عليه تجاه المرأة واعظم هذه الوجبات وعاشرهن بالمعروف من المعاشرة بالمعروف كو أنفسكم وأهلكم نارا بذمة عشرة بالمعروف قو أنفسكم وأهلكم نارا في امرأة لا تستحق العيش أيضا في بعض النساء لا تستحق العيش لا تصلح دنيا ولا دين في نساء كده لا تصلح دنيا ولا دين بعض النساء تصلح دين ولا تصلح دنيا والعكس بالعكس ولكن التي عندها دين تأتي بالنصح إن كانت فرطت في أمر من أمور الدنيا إن نصحت تستنصح يعني أحدا فنصحها ترجع وتثوب إلى عقلها وإلى رشدها فالقضية دي فمنتال خطورة ولذلك من سعادة المرء المرأة الصالحة سعادة الرجل المرأة الصالحة التي تعينه على نوائب الضهر وليس هناك أوفة من التي أرسل ربها تبارك وتعالى لها استلام خديجة رضي الله عنها هذه الزوجة الصالحة التي يتمناها أي يمرئ في هذه الدنيا شوف لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدث له ما حدث في غار حراء قال زملوني زملوني شوف ماذا قالت رضي الله عنه غطته حتى ذهب عنه ما به صلى الله عليه وسلم ثم أخبرها بما رأى فقال صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسه ما قلت لهش أحسن بعض الناس ماشي بالسيارة كده فهو ماشي فجأة لأ جرار قدامه كتدين الدنيا ليل ففد نفسه من الجرار فهو طبعا يعني يفدي نفسه حد مقابل كان زمانه لبس فيه فبيقول لها سبحان الملك ربنا نجانا قلت له شوف عشان تزعلتين ما, ما تقولوش الحمد لله الذي نجاك لا عشان تزعلتين وكان الله عز وجل إيه استجاب لهذا المرأة مثلا يعني هي تظن كده وأي امرأة في الدنيا أخواننا تيجي تتكلم إلا ما رحم الله دايما تحسسك أنها مظلومة دايما تحسسك أنها مظلومة هي ممكن تكون فعلا مظلومة ولكن لابد أن تسمع من الطرف الآخر يعني احيانا بتأتي بعض النساء تشكو, تشكو زوجها تحس ان الزوج ده ايه ابليس العين ما رأيت منك خيرا قط فلما يجي هو تنقلب الصورة تماما تنقلب تماما والعكس بالعكس يأتي الرجل حتى يميل قلب الذي امامه يبدأ يحكي اشياء يعني ما أنزل الله بياما سلطان وطبعا في بعض الناس اخواننا عند الخصومة بيفضر عند الخصومة بيفضر تجد المرأة أول ما تتكلم يقول مش موفي حقي في الطعام والشراب أول ما المرأة تقول كده تنزل من النظر على طول مش موفي حقي في الطعام والشراب والحاجات دي على طول نفسي مرة يأتي بعضهن أو يأتي بعض الإخوة ويشكو يقول أن زوجته المقصرة في طاعة العزاجة مش اختلف عشان الأولاد اختلف عشان غسيل موعين اختلف عشان مثلا بتشاية الأكل نفسي مرة تأتي شكوى أن المرأة تشكو إلى ربها من زوجها المقصر في طاعة الله عزوجه. ودي مسألة ندرة. دي لأن التي تريد النجاة أو الذي يريد النجاة لا يبحث إلا عن الآخرة. لا يبحث عن أمر من أمور الدنيا أبداً. فقالت له خديجة رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاه. شوف تكلمت معه بثبات. وطمأنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كلا. والله لا يخزيك الله أبدا شوف بقى المرأة العاقلة هذا هو الوفاء الوفاء ولذلك كانت أحب النساء لي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماتها ما فكان دائما يذكرها حتى أن رضي الله عنها غارت منها وهي ميتة وهي ميتة أن غارت عائشة رضي الله عنها ما غارت من أحد إلا كغيرثة من خديجة رضي الله عنها ليه بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ لها الجميل أنها كانت صاحبة الوفاء رضي الله عنها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق رضي الله عنها وارضاها فشوف تخيل أنت كده مهموم وتأتي زوجتك تقول لك مالك أنت وانت داخل وشك فقر كده على طول في عم وانت على طول كده مثل مش تاخدك بترحاب وتقول لك خيرا إن شاء الله لعله خير مالك إليك عني مش فضيلك أنا مش فيقلك لا لابد أن يكون في تواد في تراحم في مودة في ألفة بين الزوجين هي بتسألك قل لها دعيني الآن لو أنت منفعل دعيني لأن تركيني شوية وبعدنا أقول لك هي بقى ما تجيش بقى خلاص ولا مخصماك طالما ما تكلمنيش يا سيدي سيبي في حاله أو ممكن يكون عنده مصيبة برة ولسه المصيبة سخنة مش أقدر أتكلم فيها، تركيه لازم يكون في فقنة وزكاء في التعامل بين الزوجين. شوف خديجة رضي الله عنها، أمي التي زملوني زملوني، فغطت هو رضي الله عنها، ثم طمئنته. يقول لقد خشيت على نفسي. قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شوف الرد، رد في حكم بحكمة، رد تشعر فيه بإيمان هذه المرأة، مع أنها كانت أمنت بعد، لسه لسه لم تعلن إسلامها بعد. ولكن انظر كيف اختار الله تبارك وتعالى هذه المرأة لحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم فأرى أن من استعادة أن يرزقك الله عز وجل, وجل مرأة صالحة صالحة تحسن أن تعبد ربها وتحسن أن تتبع على لزوجها كما كان يفعل نساء السلف رضي الله عنهن والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وقد تكلمنا عليها باب رقم 57 باب لا يؤذي راره عن أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار نعوذ بالله قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة ممكن رجل يكون صوام قوام يأمر يا معروف يانهى يا عن المنكر يحترز من الوقوع في الرزبة من أكل الحرام ويحترز من الوقوع في الزنا والكلام لا يستطيع ان يحترز منه ممكن يحترز من كل الكبائش ويصون نفسه منها ولكن تأتي قاسمة الظهر تأتي هذه القاسمة وهي اللسان من الممكن ان تضيع كل شيء من الاعمال التي يقوم بها تخيل صوامة قوامة من الممكن أنت لا تحسن أن تقيم الليل ومن الممكن أن لا تحسن أن تصوم النهار ومع ذلك لسانك رطب لسانك طيب لا يخرج منه إلا الطيب فرق بين هذه وتلك هذه الأولى تقوم وتصوم ولكن تؤذي زيرانها بلسانها لتعلم خطورة اللسان وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم كما تعلمون كما قلت لكم قبل ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كان يمسك بلسان نفسه يقول هذا الذي أوردني الموارد هذا الذي أوردني الموارد والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاب أحدا في مسألة اللسان دي أبدا أن قصة بكر وعمر رضي الله عنهما ومن في الناس كأبو بكر وعمر الصديق والفروك رضي الله عنهما لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وأصبح فأراد الطعام فقال أحدهما للآخر أيقظ هذا الغلام حتى يذهب ويأتينا بالطعام من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للآخر إنه ينام نوم بيته يعني كان نام في بيته تأخر نام تأخر لغير دلوقتي كلمة دفاع إنه نوم بيته ما قالوش أنه كسور ما قالوش أنه مضيع خدمتنا ما في فيه وفيه وفيه صح؟ هي كلمة واحدة فلما استيقظ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبوكر وعمر طلبان الطعام فقال اذهب إليهما وقل لهما أنا قد اقتدمتما إني أرى لحم بين سناياكما طب مش واحد بس اللي تكلم ليه قال للاثنين اني ارى لحم اخيكما بين سناياكما السامع مشترك في الاسم كالمتكلم تماما ايه لم ينكر عليه الله يا اخواننا من الممكن ان احنا نهلك انفسنا بانفسنا مجالس المسلمين في اي شيء نتكلم بلاش المسلمين مجالس الملتزمين مجالس شوف انت بتجلس كل يوم كم مجلس وشوف كل يوم انت بتغتاب كم واحد او بتطعم فيه او بتصب فيه على فكرة انا قلت الكلام ده في اماكن والناس زعلت جدا ان انا بقول كده اللي زعلت فلأ يضرب دماغه في اطخن جرار مش هنرض الناس في سخط الله عز وجل ارى ان السالم المسلم هو من قام ساكى لسان نفسه سالم المسلم من أمسك بلسان نفسه وألجم نفسه عن الخوض في أعراض المسلمين تقول قال رسول الله يقول لا يستحق أن أنا اغتابه ونم لأنه داعي الأضية تقول له أن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار أبعدا ما بين المشرق والمغرب والمسلم له حرمة يقول لك بس يستحق يستاهل ان احنا ناخد في عرضه ده طبعا بيحسن الظن في نفسه ويسيء الظن في الآخرين وهذا لا خير فيه طالما انت بتقول له قال رسول الله يقول لك اصل فلان جه عندنا وقال لا نغتاب وانا يعرف ان هو لا خير فيه زي بالضبط كده تيجي تأتي لبعض الناس وتخبره بحكم فقهي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك وقال فول الشيخ الفلان يجوز النبي صلى الله عليه يقول لا يجوز بمقتضى فهمنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هوئه يقول إن فلان يقول يا جوز أزعصبية مقيتة للأسف الشديد. فانظر إذا هذه المرأة تصوم وتصلي الليل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار لي لأن تؤذي جيرانها بلسانها. أما الأخرى فتصلي المكتوبة يعني ما تصلّيش إيه قيام الليل وتصدق بأثوار الأثوار لا اللي هو الجبن الجبنة. شوف تصدق بكل شيء عندها. ولا تؤذي أحدا لا تؤذي أحدا فقرن النسلم هي في في الجنة مش بكثير العمل تدخل الجنة لا ممكن عملك يكون كثير جدا ولكن بذنب واحد تحرم أجر هذا العمل ممكن مش ممكن أهو تصلي وتصوم ومع ذلك النسلم قال هي في النار نصل عزل لأن نرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلم فمن الممكن الإنسان يستعظم عمله كل عمل الحمد لله وأنا أفعل وأفعل وأفعل ويقعد في مجلس يقع في قلبه الريأ مثلا أو العجب أو الكبر ده مرض لو مش مرض ممكن يهلك هذا المرء أم لا ممكن يذهب بجميع عمالهم لا يرائب استفعامل من العمل اللي بيعملها وكما قال العزالي في الحديث القدسي أنا, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركاً من الممكن بريائك وان انت تعجب بكلام الناس فيك تغتر بنفسك تهلك ولذلك احيانا الانسان لما يفكر مع نفسه كان يتمنى ان يكون نفسا منسيه كان يتمنى ذلك لان احيانا لما تيجي تكلم بعض المشاهير تجد ان فيه ضريبة للشهرة من الممكن ان يهلك بسبب شهرته ممكن يكون ان الله باع طويل جدا ويهلك بسبب شهرته ودائما أقول لا خير في شهرة بعدها النار نعوذ بالله من النار وحديث أبو ريرة رضي الله عنه المشهور أن أول من صعر به أن يرون القيامة شوف أعلى الناس درجة في الدنيا أعلى الناس ولكن ما عمل هذا العمل اتغاء مرضات الله تبارك وتعالى من الممكن يكون فعلا عمل العمل في البداية ارتغاء مرضات الله ولكن طرأ الرياء على العمل فاستمر معه فأحبط عمله ولذلك إذا دخل الرياء في العمل أحبطه طبعاً تعرفين نحن تكلمنا عن أقسام الرياء قبل كده ذكرتكم أقسام الرياء الرياء لو لو الأصل في الإنسان يعمل العمل لله تبارك وتعالى طيب لو عمل العمل في من بداياته إلى نهايته للناس مرأياً عمله حابة مرضه باطل طيب لو عمل العمل للناس ولله يعني نص ونص شركة باطل ولا باطل كسابقه من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتوه شركة طيب لو ترى الرياء على العمل لو ترى الرياء على العمل فدافعه صاحبه فدفعه إذا العمل مرضود وحابط؟ لا العمل صحيح نصل القبول ماشي طيب لو ترى الرياء على العمل واستمر معه صلى مثلا بيصلي الله أكبر دخل بإخلاص بدأ يصلي ركعة ركعتين حس إن الناس بتنظر إليه، فبدأ يحسن من صلاته من أجل نظر الناس إليه. فالرئيس ترسل معه أم لم يسترسل معه؟ استرسل معه. عمله مردود أم لا؟ أم لا؟ ليست مردود. حلو أم لا؟ دي. عمله مردود أم لا؟ أم لا؟ لا؟ في خلاف؟ أي خلاف؟ قول الخلاف. لو سمحت. لو استمر معه ايه؟ لو استمر معه ايه؟ لفت العمل؟ <تصفيق> ماشي. على شباب ما إيش بنديل؟ هو هتوزق ما شاء الله. الكتاب. خشون الشيخ سيد بس قول له هتفوت النمسح المكتبة. <تصفيق> الشيخ نعوم سامي له كلام جيد. وكلام يعني يعني أحسبه إن شاء الله إن من أقوى مقرات في القضية ريات قضية من ال... يشوف هل العمل هل آخر العمل مبني على أوله أم لا إن كان آخر العمل مبني على أوله ودخله الرياء يبطل العمل يبطل العمل وإن كان آخر العمل لا يبنى على أوله فعمله هنا بقى نقول بقى اللي أنت بتقوله نبدأ إن العمل يؤجر عليه ونهاية العمل يبطل نضرب أمثلة وبالمثال يتضح المقال الصلاة آخرها مرتبط ومتعلق بأولها أم لا يعني لو صلى أربع ركعات ده ركعات كلهم مرتبطين بعض والآخر على الأول فلو دخل الرياء في عمل كالصلاة، فكان هذا العمل مرتبة أوله بأخيره، يحبط يحبط العمل، يرد على صاحبه. ما ليش؟ خير. طيب كان آخر عمل لا يرتبط بأوله ولا يبنى بأوله، زي الصدقة. رجل كان في مكان ما تصدق عشر جنيهات فمشى بره من الوقت. فوجد مكان الناس بتصدق فيه فأخرج عشرة جنيه أخرى تصدق بها أمام الناس حتى يقول أنه تصدق هنا عمل واحد ولا مختلف هنا صدقه وهنا صدقه هذا عمل واحد جنس واحد فهل آخر العمل هنا مبني على أوله والذي ما لهاش علاقة بذي مش مرتبطة بيها يبقى العشرة جنيه الأولى مقبولة والثانية مرضودة وده كلام في المنتهى القوة ده كلام الشيخ ابن عثمين رحمة الله عليه الشاهد من الحديث أن الإنسان لابد أن يخاف على نفسه من لسانه لا الجنس جنس العمل واحد الصدقة دي صدقة والصدقة دي صدقة صح كلا جنس واحد ولا مختلف خلاص؟ هو ده المقصود طيب ماشي أقول, أقول لو واحد رأى في صلاة ولم يرأي في أخرى دي مش مبني على دي إنما لو في صلاة واحدة ورأى فيها الآخر على الأول إنما لو صلاتين مختلفتين دي صلاة ودي صلاة رأى في صلاة ولم يرأي في أخرى فالتي رأى فيها مرضودة والتي لم يرأي فيها مقبولة إن شاء الله يعني فكرتني باللي دخل صلي الله أكبر فكان يخف خاشعا متذللا فالناس نظروا ليه يرو ما أقشعه ما شاء الله شوف واقف لعله من الصالحين ولعله فالرجل يعني ما تحمل فنظر إليهم قال لهم وكيف لو علمت ولو وكيف لو علمتم أني صائم أتولي علي فشوف انشغل بالناس عن الله تبارك وتعالى ودي مصيبة مصيبة نسأل الله يا رب الله مرزقنا الإخلاص شوف تخيل أنت تعمل أعمال صالحة وتأتي تكون مفلسا يوم القيامة، لذلك الإنسان لابد أن يكون حريص حريص ألا يضيع حسناته، لا تضيع حسناتك بالقيل والقال والخوض في أعراض الناس، الخوض في أعراض الناس دي مصيبة مصيبة مصيبة من أعظم المصائب، خلي بالك ممكن يكون في بعض الناس أنت بتخوض في أعراضهم أفضل من ملايين منك عند الله سبحانه وتعالى. ودائماً إخواننا لازم تحتقر نفسك لازم وتزلي نفسك تقول أنا أسوأ الموجودين كلهم أنت لو اعتقدت كده أن أنت أسوأ الموجودين ستنشط في العمل لو أنت دخل في نفسك أن أنت من أفضل الناس الموجودة للأسف شديد ممكن تضيع نفسك بدون شعور تخلي بالكم القضاء دي القضاء دي في منتهى الخطورة نسى الله العفو والعافية باب رقم 59 باب شكاية الجار عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق الله أكبر الجار بيؤذي جاره نفسه قال انطلق وأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه كل الناس جاءت اي عم انت خرجت متاعك لي فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم أخذه بسبب إيذائه لجاره ناس لعنوه وأخذوه فبلغه بلغ هذا الجار الذي كان يؤذي جاره فأتاه أول ما بلغ الناس بتقول اللهم لعنه اللهم أخذه قالوا جري فقال ارجع الى منزلك فوالله لا اوذيك بعد ايه بعد ما بلغه اللعن وانظر الى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما بالزجر الزجر العظيم لان الجار له حق على جارب الحقوق على جاره شوف النبي عليه ان يقول اخرج بمتاعك برا البيت خد متاعه حطه برا كل اللي راحه واللي جاي ايه عم الجار يؤذيني فيقول اللهم لعنه اللهم اللهم أخذه هنا هل يجوز لعن المعين؟ هل يجوز لعن المعين؟ الأول نقول أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل فهل يجوز أن تلعن شخصا بعينه؟ العلماء يفرقون بين لعن النوع ولعن العين لعن النوع كأن تقول لعن الله على الظالمين او الله على المتبرجات او الله على اكل الربا لان الانسلام قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه، لعن الله شارب الخمر وقال صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على امتي وذكر بقى نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلنها في رواية خارج الصحيح إلعنوهن فإنهن ملعنا فإنت بإطلاق تقول لعنة الله على الظالمين ولكن إذا رأيت امرأة متبرجة في الشارع عريان في الشارع هل يجوز أن تقول لها لعنة الله عليك لا ما ينفعش تقول لعنة الله عليك تخصها هي وهو ده لعن العين العين يعني الشخص بعينه هل إذا رأيت شارب خمر بشر الخمر ويتناوله هل يجوز لك أن تلعنه بعينه وتقول لعنة الله عليك يا فلان لا يجوز لك إنما لو أطلقت تقول لعنة الله على شارب الخمر خلاص إذا أنت كده حكمت عليه بحكم لعن النوع وليس لعن العين هل يجوز بقى لعن المسلم رجل مسلم يصلي مثلا مع المسلمين هل يجوز لعنه طبعا يحرم عليك لعنه يحرم أن تلعن رجلا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى لو رأيته يرتكب الكبائر وإياك إياك أن تشمت في أحد يعص الله تبارك وتعالى إياك كذلك كنتم من قبل ثمن الله عليكم إياك أن تشمت في رجل مثلا مشهور عنه ازدنا إياك أن تشمت فيه تدعو له بالهداية لأن الشماتة من الممكن أن تبتلأ بمثل ما بتوليها بياك احفظ شوف الإسلام هذا هو الإسلام الأسف الشديد أن الكثير جدا من المسلمين ما يعرفوش حاجة عن الإسلام وظنوا أن احنا متشددين وبنحكم وبنطلق الأحكام على الناس جزافا لا نحن نتمسك بكتاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر لما أتى بيناديا نعم سلم وحده حده حد الخمر فبعض الناس قال لعنة الله عليه يأتي كل يوم قال لا تلعنه شوف عليه وسلم مع انه شرر ايه قال لا تلعنه انه يحب الله ورسوله لذلك احنا نقول فرق بين لعن النوع ولعن العين لعن النوع ان تقول لعنة الله على الظالمين مثلا او المتبرجات او اما تأتي لشخص بعين وتقول لعنة الله عليه هذا لا يجوز شرعا والعلماء اختلفوا في لعن الكافر في لعن الكافر هل يجوز لعن الكافر؟ طبعا الكلام اللي احنا قلناه على المسلم صاحب الكبير وما شابه ذلك هل يجوز لعن الكافر؟ مع انه كافر بالله تبارك وتعالى العلماء يقولون وده مذهب الأم الأربعة هذا قول حنفية في والمشهور عند الشافعية وده المعتمد عند الحنابلة انه لا يجوز لعن الكافر لماذا عللوا؟ قالوا لأن اللعنة معناه الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فلعل رحمة الله لعل رحمة الله عز وجل تدركه قبل موته، فيتوب ويدخل في الإسلام قبل الموت، فارحمه الله تبارك وتعالى. واضح؟ واضح؟ العلماء لهم كلام زي ابن حزم، مثلا بعض النصارى كان كتب أبيات من الشعر. فيها الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم طعن طعن صريح هو نصراني واطعن في الإسلام ونبي الإسلام ابن حزم رحمه الله رد عليه بقصيدة طويلة جدا وفي خاتمتها قال ولاعت الله عليه والملائكة والناس أجمعين إن مات وكان كافرا شو بيحترز يحترز إن هو يلعنه حتى هو إيه وهو أعلم كفره من الذي يلعن لو مات على الكفر أقول لعنة الله عليه لأنه مات أصلا على الكفر وللعن من لعنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس شهرا يدعو على بعض الناس بعينهم, بعينهم قال لعنة الله على فلان على فلان أندى الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم وفعلا في منهم بعض الناس أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلعن العين اخوانا احترزوا منهم احترزوا بتقولش لعنة الله عليه طيب بقى هنا هذا الرجل كان الناس بتلعنه فلذلك بعض العلماء اخذ يجوز لعن العين بهذا الحديث ولكن انا اقول من انا اشمه من الحديث, وأفهم من الحديث ان هذا الرجل لم يكن معروفا عند الناس لم يكن معروفا فلم يلعنوه بعينه لعنه الله لأنهم لم يلعنوه بعينه وكأنه لعنة الله على الظالمين لأن هذا الرجل كان متعد وكان ظالما لأنه كان يؤذي جاره من هنا نعلم حق الجار وعظم حقه في الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أنه كان يقول ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه نعم الغير معروف غير معروف. وبعض العلماء طبعا قال أن النهي هنا للكراها وليس للتحريم الكراهه ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وطبعا هو جاب أدلة كتير شيخ الإسلام وقال إن كان مستحقا لللعن يلعن إن كان مستحقا لللعن يلعن وطبعا احنا قلنا المسألة فيها خلاف ورأي الأئمة الأربعة أن أن أنه لا يلعن حتى يعني نطلق العنان ونطلق الألسن في لعن الناس حتى دول يعني بالرغم أنهم كفار كفار كفار ونقول لا يجوز لعن الكافر الحي ما بالك بأخيك المسلم ما واحد يغضب مع واحد يقول له لعنة الله عليك لعنه الله عشياء جزافا ترمى ترمى جزافا للأسف الشديد والله أعلم أنا مش عاوز أقول كده بس الدال واضح من النصوص زي من قال أخي كافر فقد داء بها أحدهما فهو الكفر هنا أقال من اللعنة أم لا؟ ها؟ كافر هو رجل كافر من قال الأخية كافر فقد داء بها أحدهما اللعنة ترضى مرحمة الله تعالى يعني من الممكن الكافر ده يرجع للإسلام نعم لعن المؤمن كقتله أو لعن المسلم كقتله اخوانا ليه ليه بنقول الكلام ده لان من الممكن ان يكون هناك رجل مستقيم على امر الله عز وجل ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهر النار فتح أنت لا تدري باي شيء ان يختم لك انت لا تدري انما العمال بالخواتين ورب رجل كان كافرا ومبارزا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويهديه الله تبارك وتعالى قبل الممات فيسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجناة فيدخلها وما ذلك على الله بعزيز وده كتير بيحصل كثير جدا من الناس بعض الناس كان الشيخ حفظه الله مرة حكى قصة المرأة التي كانت مريضة جدا ابنها دخلها المستشفى يمكن بعضكم سمعها فلما نخلت المستشفى الحق بصورة عند الله العلاج الفلاني نزل فكان في بعض الإخوة موجودين في العمر فلاقوا المرأة تحتضر فراحوا يا أمي قولي لا, لا إله إلا الله قالت لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله ماتت فجبناها بقى بأم ماتت أم ماتت قالوا ما تزعلش أمك ماتت على التوحيد قال اللهم يا توحيد قالوا نثق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله كفرت أمي قبل ما تموت كفرت أمي قبل ما تموت طلعت في الآخرة مسرنيا فأنت لا تدري بأي شيء يختم لك ولذلك الإنسان يكون حريص على نفسه لا تلعن لا تسب لا تشتم لا تنظر لأحد بعين الاحتقار ولا عين الازدراء انت دائما تحتقر نفسك وتلوم نفسك على تقصير دعكوا الناس، دعكوا الناس. أجعلك الله عز وجل علي رقيبة أم جعلك علي حسيبة قال والله لا يغفر الله لك شوف مكا... الرجل ده رجل صالح وكان يحترز من فعل القبائح وكان يحترز من فعل المحرمات ومع ذلك الله عز وجل قال من ذا الذي يتأل علي قد غفرت له وا حبط عملوا الأصل إخواننا نحنا ننصر هذه السنن بين الناس الناس مش فاهم القضا دي الناس مش فاهمها للأسف شديد وفهمه فهم مغلوط عن أهل السنة إنهم بيسبوا ولعنوا يشتموا لا يا إخواننا المسلم ليس بالفاحش ولا البذيء مسلم لسانه دائما دائما كلسان النبي صلى الله عليه وسلم هاتولي واقعا من الوقائع أن النبي صلى الله عليه وسلم سب أحدا أو شتم أحدا صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يؤذى في سبيل الله كثيرا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي نحن عارفين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن عاش بالهدي عاش بخير ومات بخير أي هدي غير هدي أن يمس سلم تراه في ضلال نعوذ بالله من ذلك نعم, نعم. نعم. نستمع قالوا يعني خلينا نعم يعني؟ نعم نعم نعم <تصفيق> طبعا واصد نعم وآصد النوال عنه شوف لما بلغ هذا الرجل أن الناس يقولون لعنه الله والله اللهم لعنه اللهم أخزله أو رجع بسرعة رجع إلى رجده لأنه تني في الطريق على طول كل اللي راح واللي جاي هلعنه هنا برضو يعني في إن الإنسان إذا ذكر تذكر لأن الأصل في المؤمن أنه رجع الأصل في المؤمن أنه رجع كما ذكرت لكم واقع أبي ذر رضي الله عنه أرضى مع بلال يبن السوداء قال الله صلى الله عليه وسلم فيك جاهلية لو كان جاحدا لفرضيتها لا ما نقدرش ما ماشي المسجد بس ممكن ما نكونش بنروح تكاسلا يعني بيكسل روح بس يقول اه الصلاة فرض بس انا ادعو لن ربنا اهدين ما لا يصدد الصلاة ما احنا مش نشهد لو بالايمان احنا نشهد لو بالاسلام الظاهر والله يتولى الصرائف هو طالما انه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يصلى عليه عوام المسلمين لا يوجد عليه اما ان ثبت لحضرتك ان قال ان الصلاة ربنا ما فرضاش علينا ونجاح تفرضي الصلاة لا انا مش هصلي ايوه إيه احنا وصلنا لإيه؟ لمرضة الفرض لو اعترف ان فيه صلاة ومرحش المسجد صلاة نصلي عليه ماشي كده وحسابه على الله سبحانه وتعالى ولكن ناس الله لنا و... و... وله ولجميع المسلمين الهداية هو مات ناس الله يغفر له وارحمه بس ناس الله لجميع المسلمين الهداية لان دي مسألة في المتال خطورة لأن الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل لأن أول ما يسأل عن العبد يوم القيامة الصلاة أول حاجة يسأل عنها فإن فرط وأهمل فيها وخذ حضرتك حسابه عند ربه طبعا في علماء عشان تبقى فاهم حضرتك لو تركها تكاسلا ما يتصلش عليه في بعض العلماء قال كده لو تركها تكاسلا حتى ما يصلش عليه بس تراجح أنه لو تركها تكاسلا وأقرب فرضيات ألا في فرض صلاة ولكن أنا مكسل ده لا دا يصل عليه طيب في نقطة مهمة جدا هل لو في واحد مثلا مثلا شيخ بلد راجل كبار في البلد اللي انت فيه والرجل ده مصلي ومعروف ومشهود له بالصلاح والتقوى هذا الرجل بقى يصلي على ترك الصلاة العلماء قال له ما يصليش على ترك الصلاة ليه عشان يكون زاجر لغيره راضع لغيره يقول لك يا ده شيخ البلد بتاعنا ما صلاش عليه ليه؟ لأنه ترك للصلاة طبعا أنا أجبها لك ببسطها لحضرتك إنما طبعا العلماء قالوا أنه يكون إيه؟ عالم أو إمام المسلمين أو ما شابه ذلك بس أنا ببسطت المسألة لحضرتك ونأخذ بالحضرتك اللهم مستعان نصل الله لهداية إن أنا ألجأ إلى الناس في شدائد فيما يقدرون عليه فيما يقدرون عليه مثلا هل يجوز تقول لإنسان أغفنا أغفني الأصل أغفني دي أغثنا يا الله الله تبارك وتعالى المغيث طيب فيه انت بتغرق هتقول بقى وقت إن انت بتغرأ اننا لا أستعين إلا بالله تبارك وتعالى ولا أستغيث إلا به فالعلماء يقولون يستثنى من ذلك فيما يقدر عليه الإنسان فيما يقدر عليه المرء يجوز اننا أستعين به فيه يعني قول يا فلان خد إيدي زي مثل مثلا بعض الناس كده لما خرج وراح الواحد زميلهم فهما الاثنين ماشيين مش عارفين البلد ولا عارفين بيته ولا عارفين المكان فأحدهما قال لبعض المرة في الشارع أين بيته فلان بيت فلان راح التاني غمزه وقال له إذا سألت فاسأل الله أسأل الله على يقول له يا فين بيت فلان هذا خور هذا سوء فهم منه لا لا طبعا أسأله ابن آدم فيما يستطيع أن يقوم به أما ما يعجز عنه المر لا جزنا لا أسأل غير الله تبارك وتعالى فيه يعني انت دلوقتي واقع كرب واقع ضيق هتقولي يا الله مش هتقول يا فلان لانك انت قلت لا يا فلان يبقى انت دلوقتي دعوت غير الله تبارك وتعالى والدعاء لغير تبارك وتعالى والعزب لا شرك واخد بالك الباب رقم 260 بابه ال... نعم نعم تفضل نعم نعم نعم نعم نعم. نعم نعم. بس حدث به كلا كلا ونرى إن رأته لا. نعم نعم. أنا يعني كل أسبوع أو كل أسبوعين تحف في مكتبه عنده علاوة. أمم. نعم. مش بس بت بيت بيت ناج بدون إذنه. أمم. لا هو يصير يحصل ويقول ليش ما نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم فيها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنت تحمل وزرا وهي طبعا يعني قللت الأصل نقوله في ولغتنا يعني ولا خير فيها وهذه المرأة لا تستحق العيش فيما ما أرى هذه المرأة لا تستحق أن تعيش أنت تعيش مع زوجها يعني مش نروح نقتلها يا فنانها ربنا هديها نعم نعم نعم والله حضرتك الحاجات دي يجب يكون بالترابط في بين الطرفين ولكن لو نظرنا هل يقع فعلا أنها ضرر من عدم الإنجاب أم لا؟ يعني من الممكن من الممكن أن يعني ممكن في وسيلة أنها تحمل بيها؟ نعم نعم هتأخذ هتأخذ لا هي مظلمة وعدونا نحن عايزين نأخذ المسألة من أولها طبعا هو يعني بس ما ماشي مش عاوز أنا أرى أنه متعسفا طالما مش عاوز طلق متعسف لا ما أقول لي حرك حاجة طالما أن المرأة وصل بها الحال إلى هذا الأمر وإلى هذا الحد وطالما أفشت سر بيتها هي لا تستحق أن تعيش معهم ولا يبحث عنها بعد ذلك المرأة لا تحفظ عليا أنا أحفظ عليها ليه بقى أحفظ عليها ليه ما خلاص المرأة الموضوع انتهى طالما أفشت سر زوجها وخرج سر البيت من من بره حجرة النوم بره حجرة النوم اعرف ان اللي خير فيها ومن الممكن ان تفتري عليه الكذب ما هو في تراضي بقى يدخل الاهل الخير كده بينهم هما الاثنين ويعمل مصالحة بينهم انهم يعني يدي شوية ويسيب شوية فيش مشكلة بالتراضي هنا الامور تمشي ان شاء الله ولكن هي طبعا لها المهر بما استحله من فرجها لها المهر بما استحله من فرجها ولكن دلوقتي ده طارئ الامر اللي حضرتك بتتكلم فيه طارئ طار يعني ايه دي حاجة جديدة ما كناش نعرفها قبل الزواج فهي لو أن انها متضرره وقع عليها الضرر بسبب عدم الانجاب هل هي متضرره وساثبت الطب ذلك يبقى من حقها شرعا من حقها شرعا تطلب الطلاق حق شرع ولكن بقى احنا لو أن بقى من باب الأصالة إن المرأة لابد أنها تكون أصيلة ومشابهة ذلك انها تعيش مع هذا الرجل وترضى بالقضاء والقدس ولكن معروف إن المرأة ضعيفة ضعيفة صعب أوي ان أنت توصل معها المرتبة إنها تحرم من أنجبت عمرها بخلاف الرجل من الممكن الرجل يكون عنده قوة شوية من الممكن أن يتحمل حاجة زي كده انما المرأة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير فش بفسب شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرورة شيء ضعيف القرآن لو جيت يمها لما استوت تكث القرورة فالمرأة من ضعفها وان هي مكسورة الجناح وان هي فيها صفات مش موجودة في الرجل فاحنا الشريعة راعت حاجة زي كده راعت حاجة زي كده ولكن هي طالما أفسد زوجها دي مشكلة في من عاوز مشاكل يعني دي مشكلة ودي يعني أنا أهيد بكل المسلمين والمسلمات أنا يوم ما بنت تزوج لابد أن أنا أقول لها الآن أصبح دلوقتي الزوج له الطاع كاملة أنا ليه البرج الزوج له الطاع في المعروف وليس في المعصية وأنا ليه البر يا بنتي زوجك له حقوق وواجبات وإنت عليك حقوق وواجبات وليك حقوق وواجبات انت إياك تجيني في يوم الأهم وتفشي سر زوجك ما أنا لو ربيت بنت على كده عمرها ما تيجي تفشي سر جزهر إيه مواقع بينهم استحالة ولكن إحنا قضيتنا إحنا كمسلمين عايشين بالطيبة وعايشين كده للأسف الشديد بدون معرفة وبدون وعي فأنا ولي أمر دور أنا مع بنتي دور أنا مع ابني إن أنا أوجهه اوجهه للصواد. اوجهه ان يكون اصيل وعنده اصل. طيب انا عارف ما هلوليه كلمة كان رب دها. ما هلوليه كلمة حضرتك. هقول لحرك حاجة لو ليه كلمة ما كانش جي خدها من بيت زوج وماش شبيهها بدون ما يرجع للزوج. انما للأسف ما هو ها ها, ها, ها طبعا لا. النساء الفاتنات اللهم <تصفيق> صل على صل الله فلفين ربنا يصلح المسلمين أربي. ربنا يصلح المسلمين ليش أذن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باب الكرم باب 62 حديث رقم 96 عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس وفي رواية إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معاد العرب تسألوني وفي رواية تسألونني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أكرم؟ والكريم هو الجامع لأنواع الخير. الكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند الله أتقاكم. وهذا يتفق مع قوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الجواب من جهد الشرف بالأعمال إن أشرف الناس عند الله تبارك وتعالى الأتقياء ألقى الشرف بالإيه؟ بالأعمال مش بالنسب ولا الجاه فهنا الشرف من جهد الشرف بالأعمال الصالحة قالوا ليس عن هذا نسألك طبعا فيه إن هنا السائل عنده جرأة لأنه مش دار اللي بيسأل عنه وطبعا تعرفين أنه لا يتعلم اثنان مستحن او متكبر او مستكبر فاللي بيستحي ما بيستفدش من الشيخ كذلك المتكبر ليه متكبر؟ متعجرف لا يسأل يظن انه اعلم اهل الزمانة او اعلم اهل الارض فلا يسأل لذلك لا يتعلم ولا يستفيد ولذلك تجد ان بعض الناس الذي لا يسأل ولا يحضر مزالس العلم ولا يجلس العلماء ومشابه ذلك ترى ان خطأه كثير جدا خطأه اكثر من صوابه ولذلك الأصل في الإنسان ينتوضع الله تبارك وتعالى ومن تواضع الله رفعه الإنسان يتوضع ويزلف العلماء ويستفيد من أهل العلم وأهل الفضل يستفيد من الدعاء فده الإنسان موفق, موفق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين كل الحرص أن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم كحل عربي كما ذكرناه قبل ذلك لما قال أين محمد فقالوا وأشاروا به صلى الله عليه وسلم فذهب ومسك بإزمام ناقة النبي سلم قال له يا محمد أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار شوف, شوف السؤال دلني أو أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فالنبي سلم أعجب بسؤال الرجل فقال لقد وفق فقد وفق وهدي هدي إيه إلى حسن السؤال فيأتيه الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله ولا تشرك بشيء وتصو... وت... و... وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أقصر الطرق لدخول الجنة يذهب رجل آخر يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي شعر الإسلام كثير والشرائع كثير عليا وأنا رجل قد كبير سني أنا رجل كبير في السن يعني معناها أننا لا أحسن ما يحسنه الشباب فكل قولا اتشبث به كل لي حاجة عملها تمسك بيها فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سهل جدا يعني لا يصعب على اي انسان في الدنيا كبير او صغير انه هو يعني يمل او يكلم من ذكر الله تبارك وتعالى هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن ابواب الخيرات عن ابواب التي فيها خير ليه ليتنافسوا وتسابقون فيها فهنا الصحابة يسألون اي الناس اكرم؟ فالسلام دلهم أكرم الناس أتقاهم مصداقا لقول الله يتبرك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالسائل يقول ما على هذا أسأل أسألش فهو عنده زرأة فيسأل حتى يستزيد من النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ان أنت تناقش العالم ولكن ينبغي عليك أن تناقشه بأدب تتأدب مع العالم وتعطيه قدره ووزنه لسا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعلم لعالمنا حقهم فالاصل انت لما تناقش عالم العلماء او طالب علم او رجل تلتمس فيه هو من اهل العلم لابد ان تتناقش معه بادب واحترام وتعطيه احترامه وتتأدب معه يعني النصارى يتأدبون مع القساوسة اكثر من المسلمين مع اهل العلم للأسف الشديد تجد ان بعض الشباب كده عنده صوران من الممكن لو بعض العلماء تكلم بقول يخالف قوله او يخالف مذهبه تقوم الدنيا ولا تقعد ولما؟ لابد يكون في أدب حتى أدب الخلاف لابد أن احنا نتعلمه كما قلت في الدات المحضرة أدب الخلاف ينبغي علينا أن نتعلم أدب الخلاف وكيف نتعامل مع المخالف حتى لو كان هذا المخالف خالفني في 90% من الكلام لابد أن معه وذكرنا قبل كده كلام شيخ الإسلام تيمية عن الفخر الراضي مع أنه مخالف تماما في العقيدة ولكن شيخ الإسلام يقول إيه ومع ذلك أنا لا أعتقد أنه قال هذا الكلام عن جهل يعني هو أعوذ جيد أن الراجل ما قالوش عن جهل لا ده بعلم وصل إليه عشان يخرجوا من دائرة إليه من دائرة إيه أن هذا الرجل تعمد أن يفتر الكذب على الله ورسوله يسسل وده ده يا أخواننا اللي احنا محتاجينه واسط الناس والله ده اللي احنا محتاجينه لما اختلف أنا وإنت في قضية لا تقوم الدنيا ولا تقعد عليها الخلاف أصلا واسع هذه الأمة ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة إن من الممكن تجد المسألة الفقية فيها قول واتين وسائط واتن أربعة مش دي من رحمة الله تبارك وتعالى من أمة وانت بقى لما تيجي أنا أخذ قول لا أحجر وسعا على ما أدل الله بي انت حر بقول لك المسألة فيها قولين مثلا قول بقول كذا وقولي بقول كذا يعمل بأي القولين شيء انت حر ولا يجوز بإنكار فيها لذلك أنا أقول إن هذا السائل رد على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رد عليه بأدب صلى الله عليه وسلم وطبعا هو يعني صرح كأنه مش فاهم كانوا مش فاهم. قال مع على هذا أسأل. طيب عن مذا تسأل؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصف. نبي الله يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أ أربعة أربعة أو رابع أربعة صلى الله عليه وسلم. فبرضو السائل قال مع على هذا؟ سألش برضو عن يوسف عليه السلام؟ قال النبي صلى الله عليه فعن معاذ العرب تسألوني تسألونني؟ معادن بقى الحاجات اللي, اللي تربى عليها المرء للخصال الحميدة التي كانت قبل الإسلام لأن طبعا الناس كانوا قبل الإسلام في جاهلية وشر فجاءهم الله تبارك وتعالى بالخير ليبعثت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من ظلمات إلى النور وتخيل هذه القلوب الغليظة وهذه الأنفس الضعيفة ومع ارتكاب ارتكابهم للمخالفات من شرك وعبادة الأصنام شرب الخمر ومعطارة النساء وعد البنات كل هذه الأشياء كانت في الجاهلية ومع ذلك كان عندهم بعض الخصال الحميدة التي أقرها الإسلام يعني كان الغير على النساء مثلا كانت عندهم حتى الحفاظ على الجار كان عندهم الحفاظ على الجار تخيل الجوار وكانوا طبعا عندهم شهانة وعندهم نخوة شهانة ونخوة مثل بعض المسلمين بيتكلم معي ويقول أن النساء نزلت ملت الشوارع وبترقص فقلتولي يعني الرقص يعني من مرأة وسط الناس ماشيين محدش يقبلوا فقال لي نزلت عبر عن فرحتها وبعدين طبعا لما بيقول لي كده وراح صدمني بكلمة الدين يسر أنا مش متشدد والله قلتولي الدين يسر وليس رقص آه دين يسر بس مش رقص ليس معنى أن المرأة تنزل من بيتها وأنها تفرح لشيء معين ترقص لو رضوا عنده نخوة مش يرضاها اي استنى اما اكمل لك يا عم الحاجه اللي قاله بس ان تشوف العجب دلوقتي فلما بقول له كده فقال لي هنظر تعبر عن فرحتها مش مش نزله تظهر مفتنها قلت سبحان الملك يعني الرقص اللي يظهر المفاتن فقلت سبحان الله أترضاه بقول له ترضاه قال له آه أرضاه هذا الرقص القرب السبعين أنزل المرات الشارع وأرقصها وهي وقل لك مرات سواره وقلت له ستلقى بها ربك قال لي سألقى بها ربي وألقى بها جميع الأنبياء والمرسلين شوف العجرافة وصلت بينا لغاية فين ويقول إن المرأة ترقص هذا لا يظهر نفاتي من المرأة انا اول مرة في حالة تسمع الكلام ده يمكن انا عايش في كوكب تاني معرفش يقولك ان المرأة حاجة عجيبة جدا نسأل الله العفو والعافية اه والله جرأة فعلا على الله نسأل الله العفو والعافية فالمعادن بتاعت الجاهلية بقى اللي كانت فيه, فيه في بعض الامور التي اقرها الاسلام فالنبيل السلام بقى قال ايه بقى فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا. طبعا خيارهم ممكن يكون صاحب شرف في الجهلية يكون أيضا صاحب شرف فين؟ في الإسلام والإسلام يرفعه أكثر وأكثر قال بقى كمان ممكن رضل ما يكونش شريف في الجهلية ولكن إذا دخل في الإسلام هيكون إيه بقى؟ هكون من أخير الناس بفقه يبقى هنا أمر إيه؟ بالدين بقى الدين هنا رفعه دين الإسلام رفعه مع أنه كان وضع قبل ذلك قبل الإسلام ولكن رفعه الإسلام وأعلى مناره وشرّفه بالإسلام والانتساب الإسلام المسلمين وإلى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ولذلك تجد اللي عنده نخوة في الجاهلية وكان عنده شدة وكان عنده مثلاً غير على النسل. يأتي في الإسلام تزيد هذه المسألة بإيه بالإسلام بمعنى إنه هو يطبق تعاليم الإسلام فتثبّت عنده هذه الأخلاق تثبّت عنده أخلاقات لإيه الجاهلية التي أقرها الإسلام ولذلك تجد مثلا أن بعض الصحابة كان عنده غيره في الجاهلية ولما جاء الإسلام غيرته زادت ولكن طبعا الغيرة الأصل تكون غيرة محمودة ما تكون غيرة مذمومة الغيرة المذمومة اللي هي تتعدى الحدود اللي هو ممكن يترتب عليها قتل وما شبه ذلك فلما نزل قول الله تبارك وتعالى والتي يأتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه قال أدعوه معها أو عليها في لحاف واحد وأذهب حتى آتي بأربعة شهداء والله لا لأضردنه بستيف غير مصفح يعني أطر أبته إزدان نسيبه وروح أجيب أربعة شهداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى سعد فإن سعدا يغار وأنا أغار والله أغير منا سبحانه وتعالى فغير السعد دي كانت أصل موجودة في الإيه في الجهلية ثم لما أثلم وأحسن أو حاسن إسلامه هذه الغيرة حملته كيف يأتي الأربعة شهداء وأترك هذا أن يقول مثل هذا الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الرجل غار وأنا غار والله عز وجل أغير منا لذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني كأنه يعني عاوز يقول له الغيرة المفروض تكون غيرة مرتبطة بتعليم الإسلام فالصحابة قالوا له يا رسول الله والله ما تزوج بمرأة فطلقها فجار أحدنا أن يتزوجها بعدها مع أنه كان طلقها خلاص ما طلقته ممكن تزوج غيره يقول الصحابة من شدة غيرته أنه إذا طلق لو طلق امرأة ما استطاع أحدنا أن يتزوجها لشدة غيرته فسبحان الله العظيم عاوز أقول إن, أن كان في بعض الأمور في الجاهلية لأخلاقيات الحسنة أخلاقيات النبيلة لما دخل هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى وظفوا هذه الأخلاقيات بتعاليم الإسلام فصاروا جبالا صاروا جبالا رضي الله عنهم أرضاهم وسادوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها سادوها لأن الله وجل اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة